وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل عقوبك ما أتمغى على أبويك من قبل كَمَا أَتَمَّنَهَا عَلَى أَبَوَيْكَ مِنْ قَبْلُ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ إِنَّ رَبَّكَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ لَقَدْ كَانَ فِي يُوسُفَ وَإِخْوَتِهِ آيَاتٌ لِلسَّائِلِينَ إِذْ قَالُوا لَيُوسُفُ وَأَخُوهُ وَحَبُّ إِلَى أَبِيْنَا مِنَّا وَنَحْنُ عُسْبَةٌ إِنَّ أَبَانَا لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٌ اُقْتُلُوا يُوسُفَ وِطْرَحُوهُ أَرْضًا يَخْلُ لَكُمْ وَجْهَابِيكُمْ وَتَكُونُونَ مِنْ بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ قَالَ قَائِلُهُمْ مِنْهُمْ لَا تَقْتُلُوهُ يُوسُفُ وَأَلْقُوهُ فِي غَيَابَةِ الْجُبِّ وَالْقَافِ فِي غَيَابَةِ الْجُبِّ يَلْتَقِطُهُ بَعْضُ السَّيَّارَةِ إِنْ كُنْتُمْ فَاعِلِينَ قَالُوا يَا أَبَانَا مَا لَكَ لَا تَأْمَنُ عَلَى يُوسُفَ وَإِنَّا لَهُ لَنَاصِحُونَ ارسلهم معنا غديا يرتع ويلعب وان لنا له لحافظون ارسلهم معنا غديا يرتع ويلعب وان لنا له لحافظون قال اني لا يحزنني ان تذهبوا بي واخاف ان ياكله الذئب وانتم عن مضافلون قالوا لان اكله الذئب ونحن اثبه ان اذا لخاسرون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 قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكلوا الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم انفسكم امرا فصبر جميل فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون وجاءت سياره فارسلوا واردهم فادل ادلوا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 وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَغَمَّ بِهَا لَوْلَا أَرَاءَ بُرْهَانَ رَبِّهِ كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ وَاسْتَبَقَ الباب وَقَدَّتْ قَمِيصَهُ مِنْ دُبُرٍ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 اِن كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِن قُبُلٍ فَصَدَقَتْ وَهُوَ مِنَ الْكَاذِبِينَ وَاِن كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ الصادقين فَلَمَّا رَأَى قَمِيصًا قُدَّ مِن دُبُرٍ قَالَ إِنَّهُ مِن كَيْدِكُنَّ إن كيدكن عظيم يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من القاطين وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاغا عن نفسه قد شغفها حبا إِنَّ لَنَرَاهَا فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ فَلَمَّا سَمِعَتْ بِمَكْرِهِنَّ أَرْسَلَتْ إِلَيْهِنَّ وَأَعْتَدَتْ لَهُنَّ مُتَكَأً وَآتَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ سِكِّينًا وَقَالَتْ اخْرُجْ عَلَيْهِنَّ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 قالت فذلكن الذين تمننني فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ولا ان لم يفعل ما امره ليسجنن ولا من الصاغرين قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن نواك من الجاهلين فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم ثم بدانهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين ودخل معه السجن فتيان قال أحدهما إني أراني أعصر خمراً وَقَالَ الْآخَرُ إِنِّي أَرَانِي أَحْمِلُ فَوْقَ رَأْسِي خُبْزًا تَأْكُلُ الطَّيْرُ مِنْ نَبَّأْنَا بِتَأْوِيلِهِ إِنَّا نَرَاكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ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 وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِي إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَعِقْبَ مَا كَانَ لَنَا أَن نُشْرِكَ بِاللَّهِ مِنْ شَيْءٍ ذَلِكَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ عَلَيْنَا وَعَلَى النَّاسِ ولكن أكثر الناس لا يشكرون يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القغار ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها إِلَّا أَسْمَاءً سَمَّيْتُمُهَا أَنتُمْ وَآبَاؤُكُمْ مَا أَنزَلَ اللَّهُ بِهَا مِن سُلْطَانٍ إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ أَمَرَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ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 قال تزرعون سبع سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكنون ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد يأكلن ما قدمتم لهم إلا قليلا مما تحصنون ثُمَّ يَأْتِي مِن بَعْدِ ذَلِكَ عَامٌ فِيهِ يُغَاثُ النَّاسُ وَفِيهِ عَاصِرُونَ وَقَالَ الْمَلِكُ أَتُونِي بِهِ فَلَمَّا جَاءَ الرَّسُولُ قَالَ ارْجَعْ إِلَى رَبِّكَ فَاسْأَلْهُ مَا بَالُ نِسْوَةِ لُوطٍ قَطَعْنَ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 وَإِنْ نَغُونَ مِنَ الصَّادِقِينَ ذَلِكَ لِيَعْلَمَ أَنِّي لَمَّا خُنُهُ بِالْغَيْبِ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي كَيْدَ الْخَائِنِينَ وَمَا أُبَرِّي نَفْسِي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 قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب من رحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين وَلَا أَجْرَ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ وَجَاءَ إِخْوَةُ يُوسُفَ فَدَخَلُوا عَلَيْهِ فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَهُ مُنكِرُونَ وَلَمَّا جَهَزَهُم بِجَهَازِهِمْ قَالَ أَتُؤْنِينِي بِأَخِيكُمْ مِنْ أَبِيكُمْ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 وقال لفتيان اجعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفوننا اذا انقلبوا الى اهلهم لعلهم يعرفونها اذا انقلبوا الى اهلهم لعلهم يرجعون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 هذه بضاعتنا ردت الينا ونمير اهلنا ونحفظ وخانا ونزداد كيل بعير ونزداد كيل بعير ذلك كيل يسير قال لن ارسلكم معكم حتى تؤتون موثقا من الله لتاتنني به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 ادْخُلُوا مِنْ أَبْوَابٍ مُتَفَلِّقَةٍ وَمَا أُنْعِزُ عَنْكُمْ مِنْ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَعَلَيْهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ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 ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه قال إني أنا أخوك فلا تبتعس بما كانوا يعملون فَلَمَّا جَهَّزُوهُم بِجَنَازِهِمْ جَاءَ السِّقَايَةُ فِي رَحْلِ أَخِيهِ ثُمَّ أَذَّنَ مُؤَذِّنٌ أَيَّتُهَا أن الْعِيرُ إِنَّكُمْ لَسَارِقُونَ قَالُوا وَأَقْبَلُوا عَلَيْهِمْ مَاذَا تَفْقِدُونَ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 قالوا إن يسرق فقد سرقا خله من قبل فأسرغا يوسف في نفسه ولم يبدها لهم قال أنتم شر مكانا والله أعلم بما تصفون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 فَلَنْ أَبْرَحَ الأَرْضَ حَتَّى يَأْذَنَ لِي أَبِي أَوْ يَحْكُمَ اللَّهُ لِي وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ ارْجِعُوا إِلَى أَبِيكُمْ فَقُولُوا يَا أَبَانَا إِنَّ ابْنَكَ سَرَقَ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 قالوا تالله تفته تذكر يوسف حتى تكون خرطا حتى تكون خرطا او تكون من الهالكين قال انما اشكو بثي وحزني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 لَمَّا دَخَلُوا عَلَيْهِ قَالُوا يَا أَيُّهَا الْعَزِيزُ مَا اسْنَى وَأَغْلَنَ الضُّرُّ وَجِئْنَا بِمَضَاعَةٍ مُزْجَاتٍ فَأَوْفِلَنَا الْكَيْلَ وَتَصَدَّقْ عَلَيْنَا إِنَّ اللَّهَ يَجْزِي قالنا العلمتم ما فعلتم بيوسف واخيه قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف واخيه اذ انتم جانلون قالوا انك لنت يوسف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 اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا واتوني بأهلكم مجمعين ولما فصلت العير قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف قال أبوهم إني جدُر خَيوسُفَ لَلَا أَن تُ فَِّدُ وَلَمَّا فَصَنَةٍ العير قَالَ أَبُهُُمْ مِنَّ جُِ ر خَوسُف لَلَا أَن تُ قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه فارتد بصيرا قالا لم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون أَلَمَّا أَن جاءَ الْبَشِيرُ أَلْقَى عَلَى وَجْهِهِ فَارْتَدَّ بَصِيرًا قَالَ لَنْ أَقُولَ لَكُمْ مِنِّْي أَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ قَالُوا يَا أَبَا نَسْتَغْفِرُ لَنَا ذُنُوبَنَا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 رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فعطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك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 افَآمَنوا أَن تَأْتِيَهُم غَاشِيَةٌ مِّن عَذَابِ اللَّهِ أَوْ تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً أَوْ تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ قُلْ غَادِقِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ على بصيره انا ومن اتبعني وسبحان الله وسبحان الله وما انا من المشركين وما ارسلنا من قبلك الا رجالا نحي الىهم من اهل القرى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 ما كان حديثا يفترى ولكن تصديقا الذي بين يديه وتفصيلا لكل شيء وتفصيل كل شيء وهدى ورحمه لقوم يؤمنون